بسم الله الرحمن الرحيم أنف لا I <laughs> هو الذي خلق السماء أفلا تتذكرون ندبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة الشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه. وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعلنا له من سلالات مما ثواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشعر وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد تلهم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ولو ترى إذي Herr ja, لِفَدَ إِنَّمَا مُقِنُونَ وَلَوْ شئنا Chciałbym przypomnieć, że w tej chwili والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء لفضيله الدكتور فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم قوفا وطمعا ومما رزقناهم يوم ولا ثم ماء في لهم من قرى عين لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا صالحين فلهم جنة. 119. ما كل مأوى كلما أرادوا أن يخرجوا منها ويدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه ثم اعرض عنها إنا من المجرمين ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكفي مزية من لقاءه دون في امرنا لما اصدروا وكانوا بايا إن ربك هو يَفْصِلُ بَيْنَ أو لم يروا نَسُوقُ نسق الماء الْأَرْضِ الأرض الجرز فمخرج فيه زرعت مِنْهُ منه أن A أغفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرف عنهم وانتظر إنهم Niech